قبل أن تنفذ كلمة ربي ولو جئنا بمثله مدد قل إنما أن بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ويقول الله سبحانه تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار وأصحاب الجنه أصحاب الجنه هم الفائزون الله ما منهم صدق الله العظيم ويقول حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اذا عظمت أمة الدنيا نزعت منا هيبه الإسلام اذا عظمت امه الدنيا نوزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت أمة الأمر بالمعروف النهي عا منكر حرمت باركة الوحي وإذا تركت أمة الأمر بالمعروف النهي عا منكر حرمت باركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان يبلى كما يبلى التوبة الأبيض فجددوا إيمانكم بملاقات بعضكم البعض وفي رواية فجددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله هكذا نحمد ربي سبحانه وتعالى حمد يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه هل هذه النعم النعم التي كانت تعمل هذه سنة ليلة نهار رب العالمين يكرمنا بأعظم نعمة على الوجود لو نسجد لله سبحانه وتعالى طول عمرنا لا نؤدي شكر هذه النعمة نعمة الهداية رب العالمين الحمد لله وجدان الدين سلمان اللولد سعداء سممنا نفو بيئة الإيمان نفو الولدينة وحدنا رب سبحانه وتعالى نفو البيئة الدين الكبر نعمة هذا النعمة رب يسميه نعمة بعد أعوذ بالله من الشتران اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأراضيت لكم الإسلام دين كمال الدين نعمة من الله سبحانه وتعالى أما الخير والشر هذا ليس نعمة هذا فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة ابتلاء امتحان الدنيا كلها ابتلاء امتحان ولكن النعمة الدين الله أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم الدين أعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب وعطى الدين من يحب ربانج من محبوبين. فرب العالمين مقياس لهذا الإنسان قدر الدين رب العالمين تعالى حسب يعني من شغل نغض الدين بعد اعود بالله من جميع الرجيم وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن كرمكم عند الله أتقاكم ونقرب رب سبحانه تعالى معاس المعيثنا رب سبحانه تعالى الحفاثنا رب سبحانه تعالى وننغس الدين قع وجها رسل وارع قع وجها ولكن لو يصد الدين ونجس الوارع ونجس الله يا أولئك كانت يعد ممس ننبي كانت يعد بابس ننبي كانت يعد تنطط ننبي ربي بينا نطفي كتابه العزيز ولد نبي النبي سيدنا السلام ليس في امر الله ليس في اتباع نبي مرسل اليه انس سيدنا علي السلام رب العالمين جعله من مهرق ربي حتى يعاتب سيدنا علي السلام انه ليس من هلك هذا ما فاهمش هذا منميش ما فاهمش منميش واش هذا الدين لا لش شدينا شفت مع القيمه ما ما يكون القيمه تخاطيش الناس القيمه تخاطيش الكله القيمه تخاطيش المال القيمه تخاطيش الزين القيمه تخاطيش التعشير القمص منشامر من لجنه قدما شي بنادم يرمي لي عند الله سبحانه وتعالى هكذا كذلك زوجت النبي طمطت 70 عام على السلام ليس فيها الدين طمطت من دي باشي يمكن تلقى القمص مده طويله في الدعوه انسنا عليه السلام 950 عام حتى يدعو ليل ونهار طمطت منافقه في ما المطاف كانت من المغرقين كيف كيف رب يغضب غرس لش الدين لش هصل معناه طمططن البيرش تسجل معناه وكذلك عم, عم النبي عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عميس عم من صلى الله عليه وسلم خير و خلقي الله صلى الله عليه وسلم يتسمعه سادر تيكت يكفلت يآوات ولكن يخدمت خاطر الله يخدمت تنزار نيف نميس نيوة بالتدين نمي المدن أخدم من يتنزار رب عميش أخدم لله ويخدمني القرشات يخدمي يا ربي هذا يحفر يا ربي هذا يسوي يا ربي هذا يصدق ربي ويخدمني العبادة البولي قبل ربي متكبر ربي أغنى الشركة عن الشرك تفتت لغير الله هاوليك كده وحده يخسر بكل شيء انتع اي نيو بنا هذا ماذا يصدق أجنوي نيو لوجه الله رب استنامك جاب الأحود حسنت هذا صدق البابورة في اللحظة البابورة من الروس البابورة من فاكسا لغير الله للإنسانية بل إيمانيتي هايليك لأن الرازق سكون الله يسق الله هذا الشيء والتصدقات سنميدنا هاتقات الشيء رب يجو السبال في الفيردوس رب عرش الإيمان فالله سبحانه وتعالى يعني وجدنا في هذا الوقت الخليل لمقصد واحد بلد ما يكشف هذا الأخدام إذا ما هذا الهدف الله رب العالمين فإن جلس ويجلس فرب العالمين يجدان دي قل مقصد إذن ما المقصد نعيباتنا رب العالمين أزعلو كاب الزرن يا رجستان الطوت عربي عجمي أبيد أسود أحمر أصفر مهمت كل حالته ربي يجتل باش كد يعبض رب العالمين باش كد يتحرفس الخالق يوميا نرنيف التحرف على خالقنا الذي أوجدنا الذي بيده نبضة قلوبنا الذي بيده رمشة عيوننا الذي بيده أنفسنا الذي بيده أرزقنا الذي بيده أولادنا الذي بيده مصيرنا الذي بيده المغفرة والرحمة الذي بيده الجنة والنار سبحانه وتعالى فاربع المجدانات باش كتنعبد العبادة هي المعرفة يومينا نكمل في معرفة الله سبحانه وتعالى نتعرف على ماذا؟ على صفات الله خاطئ على وجود الله كل خلاق تعرف وجود الله الكفار ذات وامان دوداين متوصية غفص النجل بحارنا في برنا في السماء في الجو أتزقني يا ربي بون ديو بون ديو تحمد وطنة مرة تتنى ربي أشي يا أخويا أخويا البيلوتين الجاينا يا أخويا قايد الطائرة يتبلي وطنة الطائرة طائرة كورات ماشي دورة في مانس دورة حول الشمس لازوال مائة لازوال تقصر يوم القيامة لك أنا ماروش طائرة بسهولي نوم الربعة في المان هذه هذا يعني صنع الله سبحانه وتعالى قدرة الله لكون الدور فقز ولكن الله سبحانه وتعالى ما يخصجنا أن تعرف على صفاته أول صفة من الخالق الله وحده ولا شارك له إذا ما أنت يقنق أن يخلق الخلق وكذلك خلاق كثير الخلق يومين يخلق بالعالمين تزنان الحيتان الحيوانات الأنعام الأصجار النبات الخضر الفواكه يومين الله يخلق لا يستطيع انسان يخلق لو يجتمع جميع علماء المهندسين جميع الحكام جميع ورثه المواد حتى يخلق حبه قمح لا يستطيع بالوجاه كشريك تشيناين ناس خموا ديك سودة ما شفتو وليت نشب وجت حق شينا وليت سودي ورسينه بطيف اللي تقشرتي راه خلاص القودال كنوز تاع الديسك يعاف الخالق خلق بهاد الناس سبحان من شر بيه يوميا من يمارلن في بوتون يعني الإينات منش في البعيضات منش في الحيتان منش في النمل يلا يعلموا يا الله سبحانه تعالى يومين ربي خلق كثير الخلق في الخضر في الفواكه كل يوم أنت في السوق أبشاء أدنى قاتل قارلي الشر سوق أردايا سوق الجزائر سوق بوفريق أسواق إفريقيا أسواق أوروبا أسواق أمريكا الشرم تخبش بالفواكه والخضر الوان وأدواق يعني مربي في المساء كل شيء يقدع كل شيء يتواكنس وكل شاء الله هذا الشهر السوق سماني سازوانة اندسترية من خلق الله يخذ القرب العالم بدون نحس بدون نزق نحن باش نخدمه مسمع باش نخدمه مسمع إلقوبة نخيات واش من ماشينات واش من عبورتاسيوم واش من تكنيسيا واش من دروه ليك واش من كتابور واش من حس واش من شغراكة باش نخارجه مسمع رب العالمين منيش يسوفها بالخوبة والفواكه بلق الزقاء بلق العيات روح الانتسار روح للعذيرة روح للتوزوز التغزر الباضل جاي يتزعلك طوما تجزعلك كانتار ويتزعلك وتقبالي التوى تمجوها الزيت لا ليدروليك لا الزقاء لا لا الهلا وانت واحدة ربية وانت عقدة مربية فهوان الخير وأمس الخلقه نعصى ربك إنه قد النوار للخير من ربنا الصعب لأن الغفلة بلاد ما يغزر يكتل هون ضاعي يغزر يقنقرق وبلشعبه هذا يبهر ديس هذا يغزر ابن هذا ما في دولمات ثلاث دولمة البطن دولمة الرحيم دولمة المشيمة في كيس ماء الله يخلق لما تنقص زادت صقعت تسابقت عبت تعصى تصافى تطس تتشر رب يخلق بعد فترة الله ينزيله ابن ذم مني سوزا وستنزلت ستاوان سويس ومسيخ سانس لا إله يا الله كيف ابن ذمه يتوحد رب العالمين بعد السنة رسول صلى الله عليه وسلم سنة دبح العقيقة في اليوم السابع من السنة بدأت ذكر أتغرسد سنة فريش بدأت ذكر أتغرسد وفريش هذه السنة قرد سنة أيضا وطع مصطح أشياء كيفاء أسماني يغرس اسي... يتدارت يغرس يتدارت يغرس يتدارت الفيلاء وسيغرس سنة محمد صلى الله عليه وسلم وسيغرس هنا ديس أسرار ربع لي فهم مشينا نوريرن تحوسين فهم ثامي ولا تحوس رسول الله سلماء إيجور النيد يصرح المبديس اليداهي ديس الحيفة عبديس كل شيء غير شاش باكم برا وتحولت فهمت مشيغنى النبي صلى الله عليه وسلم في المتال في ما زمزم ماء وزمزم لما شرب له طعامه طعم وشفاءه سقمن وقرى كفابة هالي سوته ودنيته رباش على سب النيت الى تسويته رباش دعوه بنيت الهداية بنيت الشفاء بنيت حفاظه بنيت الشفاء رباش دعوه بس فتا تتحووا اسميم الزا معاها رب العالمين انا ادي وتيد النبي صلى الله عليه وسلم يجور تعمل طب ضرباش يفهم وانه في الامدار بان يفهم الجنة همي حين يتلوذون النصارى كم من الناس تبع نعمال تقليد أعمى يقول فوتبالي ولا يتقلد يقول الفنيانيين أن بصح محمد الرسول السلام عايق القردس دي اسميات هامي ميمي اسماني واشنان رب أغني يفهم فلهذا حوز في الله رب العالمين يكرمنا ربي هذا الدين نحافظ على هذا الدين وعظم في هذا الدين صلاح القلب رب العالمين يدار الله يغذر قوله بالتديس ربنا اصلح له النقل سبطت اصلح سليقين اذا في هذا الزمان خاتم موقز المعلومات معلومات نشور ماشاء الله ونطب بسطر اعج ذكري لكن ربنا اغنوشه نور اليقين اغلى ما وقر في قلب هذا الانسان نور اليقين اذا انت حكيت من هذا عديث الحقيقة لا اله الا الله مشيئ ان النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة كي لا <قلما> يخلصوها يا رسول الله صلى <الكرة> الله عليه وسلم قال تعجزوا عن محارم الله بلد وما دامش طورش غسنت الحرام دارش غير حق الله الله طاوين معرضه معرضه للنار والعيد بالله تمسكان دك صلاه تمال وردنا للمعرضه للنار الى شد الله يتمنع ما يتبلى يخطاب يتكلمنا معرض للنار كيف كي دار الجمال جوارح فنشتيت كفار بالعمل وشحلو لنا هذه عالت تعيكية ونوان غير رب العالمين الاسباب ونرب العالمين يسنان تسنون نخلع دي سن في هذه الاسباب والدومين ونخلع يتليك ونخلع الصحطة ونخلع الاكوبة ونخلع لاسيتشيك ونخلع الشبيبتيك ونخلع الوقتك ونخلع العلمتك لحال يدوم ميدوم لا مال لا زين لا عمر لا ميدوم غموش ربي كل من عليها ثاني ويبقى وجه ربك ويجعلوا الكرام تخلع دي شرع تخلع دي ليمان لي تخلص غرت غرت بتكي تجيع ليمان ربي ولي يقبلي تغافي تظلت تكتا مشيدا غرت أسو ربي ويقبل الغزر بتكامل عنه وتجرب ويقبل وديه وتمشيدا خاتي خادر در رايك ووجد رايك من الله أسو الشي ماضي اللحظو لك أنت مشيدا ربي يوفقني ويالس درتس ربي ضل ولو النعي وفودي صالب الخير يسوق عنات مجيدة كثير من الناس ما من الدوسن والدوسن لأن التوفيق من الله سبحانه وتعالى فكيف نحافظ على هاد الجوارح سبتان حافظ أفسن بلغنا ربي بلغنا رب العالمين عليم ساميع بصير الصفات وطن صح ما يتاكد بنا دمقاع ربي الله يغزرات الولدي ينشد غفل السج المعلمة يغفل السج عامد لا ضغف لن بساربول يغفل حشاء لا تأخذوا سناتون ولا نوم اينما تكون الله صحاب معاك كزيد كد وحده تشربت فايت سن كد سن ربي تفيتاه كنفايت دي ثلاثه ربي تفي ربعه قريب سميع عليم بسيط يعلم مخاينه العيون وما تخفي الصدور غنرسجل ميزان دقيق غنرمي ميزان التوز السميت غنرسجل ميزان التوز ديال لاباريكو غنرمي ميزان التوز ببساطه غنرمي النية الشيخ اللي وردت فتالنا وربيتوزنت تزود مع تمشينا وترقيت توبناء السوليش زي خسالتش نيدي يا ربي كوانا يرزق ربات تبناغ واحدة ربات شارية تبنتتي تبنتتي وزارة ورنية تبنان النيت سباش كالي ينميدن ربعني فهم السوليش بس حربيتت ربي يرزقاتش تقول الله يا ربي على عربي يرزقاتش مئتين مليون تتدمس جيت تقبع قال ليه زميك تدأ أخويا زيك تحنو ومع ذلك الدور عن التقوى هذا اللي يبتل أربعني فهم ها ربانو يشريقينه يعاد الله سبحانه تعالى عليم يستنبتل لنجه الشاب ندم وكذلك الله سبحانه تعالى بصير مينك كده يغزره كده لا كارفة كده صحراتك كده في عمق البحاق عليه السلام رب العالمين يبتله ببطن الحوت يدعو القومس يجتهد في الدعوة ابتال الغفز والغسل السلن يدمر يحمق يزو يجيت سميه سافرين نونج البحر في البحر يهاج البحر قل عيد السفينة الرياح الشمالية والرياح الجنوبية إن أولد الغضاء بن ربي إلا داني يقنع صعب بي إذا ما دي وطع أتبعوني يقينوا شكوش الثلاث الأسباب يصار يقرشة كارتة طبيعية يسين الشعراء إيه خاطر اسقوا سنتجينويت يوز الفائضان إنما جيجين جنة من جنة صور للكاريتة للغلو كل شيء من عند الله لا يتحرك ساكن إلا بإذن الله ولا يسكن متحرك إلا بإذن الله لا تسقط شجرة إلا بإذن الله لا شكرا صوت فالة شكرا طبيعة كل شيء وراء أمر الله ربنا الله يخينا فالله سبحانه وتعالى يوجدنا ضيوان موني فكيف نتيقن فسيدنا يونس عليه السلام في. نسفيني قلت إذا أجل سيسلنا قاية السفينة اللي يداني يقنع عصير ربي الناس نشي كيف هاش الشيء اشتشيه اشتشيه محبوب اشتشيه النار اشتشيه لكن قراءه منشي نشيك عصير ربي تركه الدعوة تركه وجود الرسول الماء تركه الدعوة لله عند الله دعسيان فقاية السفينة نسو جمال جل قرحت جل قرحت وضر ديس نال اسواره نغرطة العوية كم التملعنا والسو جمال دعواتهم يزادين القز ي أنا خائر يكتلابوا عليه وقدموا منه وقدموا منه الحوت على باركم تغمسوا جلا بجيلات لا يقرموا شيئا يزواديس ولكن سيدنا يونس عليه السلام رب الحوت ورب يونس عليه السلام ورب الحياة ورب الممات يسألي الشمر يونس عليه السلام تسلسة تعديسهم بلا مانت بلك جلحت لا إلهي لله هم أننا نغي الحوت خذنا نحن نعب منه كحل الرأس ويتفلس في غلب وأننا نغي وضاع يمنع أن أنني وقي لي قنحد استمنعت يشبككت الجزيرة والو الحوت همي الحوت يعني وطى في عماق البحار خاطر اللي بالان عمرنا نجل جنان السردين عماق البحار اللي بالان فمس عماق البحار في بطن الحوت لا أكسيجين لا شمس لا حياة لا أكل يعيش ربي بدأت السفرن السني كما عنده قوة كما عنده تكنولوجيا كما عنده سلاح كما عنده فهامة كان من مسبحين كان من الذاكرين كان من المنيبين كان من مخبتين كان من متواضعين كان من مستغفرين يستعرف ربي يغسل استعراف بلي نشنين والو كلشي اشتيا ربي الا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين السميع البصير العليم اخرجوني من بطن الحوت اه الحوت ماشي تمصت عاود كليتيه يكليت وهو يعني صحطس ارب العالمين سخر اس المهمك تسجرت فرب العالمين راس تصحت فرب العالمينش ليقينوا ها فليقينوا شي فهاد الزمان يضعف انا كلما يضعف اليقينش ابدا يتخبط في المعاصي في الحرام ابدا يخشى يعني هذه لبه الرغبات باي حاجه المهمه دي تعدى هذه الصحره هذه الربا هذه الرشا المهمه داك ما رب العالمين حتى الحشه غاس الحدود ها. الله اكبر أعوذ في الله في هذا الزمان الأزمة لك عن ديس ضعف اليقين بالله سبحانه وتعالى كان تخبط المشاكل لحوال لماذا نقل المشكلة؟ لا اجتماعي يا ولو غنى ضعف الإيمان رب العالمين فخصوا لا ونك رب العلقاء والإيمان سواء مبنى لا يتبدل إلا تمجيد زي زي إلا تزاير زي إلا فرنسا زي إلا انت المؤمن يتبدل المؤمن تابت إلا تمجيداء مؤمن إلا السوق مؤمن إلا غلاء المؤمن إلا تزاير مؤمن إذا لماذا كنتم إ objectُ favorableًى mañana و visa فرنساء مؤمن لا يزال قابل هذا الناس رب Понك recognizes و في الخلا الرابط dentro أمر ياشتري لك joke تجنة تخطى إن ربي حل عباد hurtingんでw êtes Istanbul العباد من ربي فرنساء لوقت نربي hood لا يزال قديا نربي لا يزال ق氣 تب不是 زيان رَّب شل جاله من ربي أن رح Forest Es proposals شيء جزء جزء يج κάد 1 صه 6 لأن العزة بيد الله ريس بيد الأشياء ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين يعز من يشاء ويدل من يشاء يقول يا رب أن يعز رب أن يعز سبت سدنا رب سدنا عمر رضي الله عنه وإن في المقولة كنا أدلاق بالإسلام فعزنا الله بالإسلام فمن يبتغ العزة فلا للإسلام هدله الله لماذا كنت عزة, ليش عزة الدين بلت غصب رغل ليتبت يبلغ دي 17 bin keto يجعى دい ان شالله لمركز الهداية الهالم ويجى غير نتوت ان شالله expands into floor trendy هذا قيل ضم yahoo هذا قيل ما تريد بانovicarsi جلت فقط ، اذا نقوموا في الدي è اذا غيرنا مع ingري من الدي Bourgett يكون الس Energie غير سوق صنعي تقكر يجعىよう لما شوجك privilege zw 준비 اmotor euen Radyt jane واي صون نرد العرض تاع العير واذا راحت الصحراء راح شي با تهف الصحاحه صح صح صح اتم ممكن تمشي دات تم ممكن تشري الخير با ته اسوا الدين واذا احد يلح كلشي با الدين تاوات والدين مولا الخير والو الهم غير مع كيف رب العالمين هادي بالك الدين راهي سرقين في الدين نعيشوا نصدين نحافظوا نصدين المعاهد نصدين حفاق نتمديل تخاتي سقيا قد سدين عس فيمانش رقب فيمانش اجري عس فيمانش باتت الداري ليش يسدين عاشين معا الرأي الدين معا الغناء يمكن الدياد عد عاسم ديازف زوجودة الدهليس يواش تيس ضرباني سلوت غبسنا ضرباني سلوت ضع في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس لاتي ضرب العالم تغنينا ولو انها القرى امن والتقو لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض يعني عيسة نص الدين أزعلك بالظن كيف الوالدين تقومون في الوجب أن نغزر من مثل عليه السلام ومونا هاجر رضي الله عنها تربى من ميس تربى تسليقين تقالس ربي تقالس الأخرات تقالس الجنة تقالس صبر تقالس ما عند الله السيد يوسوبة بس يجيتني في وادي الغيريد يزرعين ومبعد يا سيد إبراهيم عليه السلام ربي الله يومري باش كاش في المنام ومنام العنبياء هو وحل من الله و سنة بتكتقارض لا فقط لا يقنو قابل لا يقنو قيم معانا أغن تقارض دائتك الصحة باش يتغرسد سمعتون ايه؟ لا إله الله كما يقولين فقسي قستار وصغرشها شعريتك شعر شعر شعر المحكمة يعني و إله إله أخطلوا له يكريت الليوادي غير زرغين يقولين دي برشانين لكن يرش بيبليك لا كعبان لا سوديس لا ما زمزم يطيش من دينيز إذا وليس انتش غرزق غاية بس عدتوا ربا خمال ليقين وجه خمال لي الناس يفعل مات ومر ستجدون إياه إن شاء الله من الصابرين ربا رجل يقينو حنا وشكرتها حلية لسيفة ربي صور دي يكفر بربي انخص شي ينخص غرنوض الدين هامي انت سبب الدين دمعالت هامي هذا الدين انخص تمت و غادي حمق هذا يسبب غادي حمق هذا يسبب ربي واني تسبع من ربي اللحظة مني وكانوا العيل بلها تفاقتني ديانا قدامه ونجهنمه يا سبيني تبتع دشتارها دنفخات زالتنا باركة ددل ددل تخزطتها عند دي الاصل قيمتش اتكرغ ربي واحد ربي اتسبت ربيه وتستحيده كو ربيش برك تمي يحسرك لي برك اتو حاجك اترشدها ما تقدم بروكي أريد شفعت, شفعت. بالديود أسنتي دخلت ليك أخوني لاش حاشي لكم نحبولها الوحدة بركة ما كانش انت تطاليز وباقي تحت لربي لاشي ربي نعم ربي بصط ربي توفق ربي رزق يتواشكال غير الله يتوحمد غير الله يتوكفالس ربي ما يشيدو بنادمه ما يشيدوك حل راسه ربغ اربعهم اهدا يعادنا نجي من قد الدين فسيدنا اسمائي عليه السلام يتورب مما طهراء مما للدين مما تناس يبقى الله واماركا باش كانت تشده يتعطى ناس مغي ايه الناس ايدا لا يضيعونا ايدا لا يضيعونا بيتها مما يمارو ايدا لا يضيعونا فلنش ايدا لا تقوتش الشوسو تضربهم في المقارن تبوزبوجين تغردي تقتل وباقي ما كاينش ديما لاشي طامتتي قعدي ما لاشي لاشي تولي المستقبل طامتتي قعد الحمد لله الحمد لله انتي طامتتي تستجيبره مع السلامه اسماعيل عليه السلام الله يفهم واخا رشاب ميت منشد طامتتي شتجالي برادي وحده هي تنق في جافينا را طامتتي راني سدي ندير السوار هذه قيام للجزائر انتي ماصيرتش انتي ما خيراتكش لمالها ونسبها وشمالها ودينها فتفر بيذاتي دين تاربت يدك هل نصر من مميس وردم من مميس نسيدانو عليه السلام يترى أخبار للنفاق أخبار الدنيا أخبار الأسباب الريال للوقت اداخل الدرام غبيض لليوم الأسود اداخل الإيمان لليوم الأسود سكرت الموت أربع نفهم اداخل بنت السنة سعادة من ربي سنانه عليه السلام تسمى بابا لغالب إنها سمى قيا هي السنة ناشت والو بين الشكل الجبل لا معرفة لا غراء السنة ناشت إنها سآوي إلى جبلين يعصمني من الماء ليقين ساحس باب يزوالوني إلى التنور يقول شي يزوال يقول شي غلق فهم يعني الزمن الخير واتنا والسنان كمسؤولين النبي صلى الله رجل الرجال عند الله رجل أهمل أهله أمر دينهم تريد استثنيت استرق لمعا شاي سوم بططا سوف تت يبتع تستخن جهنمع ربعني فهم تشعرون القرن دانيتات في الجنة تبقى تستخن الجنة إن شاء الله ولا تستخذني بلا معرفة الله زوال ونيت بتتوين لا تفاويد دينة المطوطة ربي يمر لا تتاويد الدين إننا ربي بعد عودي بالعيش عاجم وأمره لك عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك نحن نرزقك والعاقيبته للتقوى العاقيبته منا يو أهل التقوى البعض يسن يعادلت ما أفكر نكون شديين أنا عادت غنطين ساعة مع الدين الاربي بين الدين المارو تدار المدوى الغيبكري يتوترنون يسم القرآن يتوتوت تتسويت مجلال وجنال يتسري القرآن تدارين أتاستجمي وإلغاب يتسري القرآن يمعو الله بالع بالله حيث يهود نصرف بيوتنا الغبا الراي نخنا القراقه سمعني ولي بوكم تيزال تتراغم تخدم مع بعضهم لي مكل سمعني قات الواد لي مش متربي دابا تما ماشي متربي ديفو الا ممت بابا خاتي بورخص ربي والله كنضمو الطرف النبي سمعني يولد الولد الفطره فابرهه يهوّدانه أو ينصرانه أو يمجيسانه بابا ما مادر انت الدوداي انت الماجوسين ننصراني حسب البيئة التي فتدرت بابا يفتدرت بيئة الدين بيئة الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بيئة السلام عليكم الله أكبر الفترة النئة ما هذا أتكمل هذا هذا تصرح عمض هذا يتقاذ ربي وإن شاء الله خمسة وعشرين طفل كمنا, رو كمنا رو من الصحابة إلى من الصحابة الغسم يا عشر نشي نسنق القصي سنياء نسنق قال والو تكمل غياء بل تحمل لك اضطار و تربي لها الحالة يا رسول واش عديتك ربا هدي عاد ندعاة هدي عاد نائمة هدي عاد نحافظ القرآن هدي عاد نصالة حدثة البين هدي عاد غسل نقيت تشنت في الخير واش عديتك الوالدين غد شعر عبرك يشمر كتاب الله سبحانه وتعالى يختمت يطبقت يزمت تطبق هذا يجب أن تنحزب يجب أن تتعاون ستودائيين ضدجال يجب أن يكون هناك هناك تصل قولا جهنماء وانه تنحزب يجب أن تفوتو كوبي ننبي ربعني فهم وانه لا يستحايا يجب أن تنحزب مع الناس يجب أن تخير هذا يستحاق والديقم تليفزيون والديقم الفلام والديقم الرائل خلاص لكي تفوتو كوبي ننبي يجب أن تنحزب أتوتي تجاه النماء رسولنا مننا نق... في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله بهذا الكتاب اقوام رب ويضع به اخرين في القران اتسوت جنما خاطر القران اللي غص اغراض ماديه يحفظ شي حزب باش كداوي شي زكاه اداوي شي ثلت الاخرت اداوي شي قطعات بتداوي شي تتمطط ادعي لشي صانتوا داين ربولي يقبل ضرب بش ضرب بش سيدي ربانو يعاد لي زمان فكرت دارين انه البلاي ولت دارين دارين يوميا ان فحبس القره بسن حياه النبي صلى الله عليه وسلم بسن حياه الصحابه اش نحك الرجال نشيني جدودنا ضماننا جدودنا راضين الله نصحابه ولكن نخلعوا ما نخلعوا داين اني نجدو نسن ضماننا جدودنا ربي مسختنا غير ادر مخنا زي جدودنا مسخهم الله الشواده حشاكم نحن نحاشة الجدود النظيم سليمًا يوجد مؤمن تظلط تحجيد تقيم تسطلح و تفرج تبقى الحياة تبقى الإيمان لا تبقى الحياة لا تبقى تبقى كل شيء ربنا نحن أستاذ إن شاء الله يعادنا نرجع ما كما ولد في الأثر كل الناس هالكا ربنا نرجع إلا العالمون ضروري نتفقى في ديننا وكل عالمون هالكا كيف كيف؟ إلا العاملون الميدان أحبيبي يوجد بين دين 8 كانت وار. مع غد الباصات الزنان معيت لي اليتامى معيتين الصناع معيتين الشركاء ددي بايل الا لي ما نرجي زليطو د العمر تو رمضان بتلش الميدان الشيس النبي سليمان فمن نمت نهار فمن نمت نهار وصلاة وعلى الفحشاء والمنكر فلا صلاة له فمن نمت نهار وصلاة وعلى الفحشاء والمنكر فلا صلاة له كل عملا وزيد لا كنطبق من اعمال العبادات مقصد وبعض اللي بعت مجيدا Chanif которого قالت التي يسمحها السلام عليكم أنزل الج connواس ويسأل الأيمان أقول STRG كما بل الأدخل كما تريدها كما ت Shout لا تفعلع نهاốc تمجيدا عليها أن يصبح تمجيدا يريد wooden جه cambi الخدر جه ان يكمل theo عنك ولم يكمل في ذلك عندما كuv تريد إن شاء الله يسمى ótima إن كنت عمر مجيدا إن شاء الله, الله وإعلم هاديك المتلاوعه ماشي كالملك ربي خلقتي شي خص الرحمه الملك الموت لكن كتسبر سي داز كاطفا ديرني اكري حسينا ربي نحبو تجيبو 20 كيلو متر على البريه يجيبو او تدي عليا وتدي كوني كاره الزرب سي مرسيداسو استجي من ميس ومن رب العالمين ماشي محتاج ربي غني ربي قاع دنيتو قاع القصورس كمربطه عنزن في الجنه القوصور الفهد القوصور عن ملوك كما ربعت وعن زكورين تغطى ربان يفهم ويجي مخلوع من شنين مخلوعين؟ من غسل نريبك تدارت نتنصر الزرق تسلك وضع تسلي بريس الفيرونت للسيمة السيمة تبيت نتجد قنش راضخ لكن رب يقوله أورغن الدونيت وتقبالهم وكل شغل دونيت وتنصر دونيت وتنصر دونيت الدونيت وضلغوا عبرتازوه وتنساقي كذلك العادة من الدونيت تيغوردها من الدونيت تلفسيوين الدونيت الله كريم بالنسبة للفساوين جهنم لا هذا بالنسبة للنات بالنسبة للدنية الشحية كاقطة في البحر رب أغني نهم يعادة توتى نوجد إن شاء الله أن نوجد ما النغء ما كان زواء رب العالمين نان وتزود وفين خير الزادي تقوى هذا يعادة يخلع سحد ونخلع سحد لا تصور لقاح سين لا تتلقي أن أعمل حاج على حساب الوقت الوقت هو من يهود لا لا شنو شنو والو شنو واش راك عامل على حساب امر الله جبد القاع تكفر نش تعبد جبد القاع العصا شتي ولا العصا والقريده عمتها انت والو شتي تعبد ربي قالي رب العالمين انت تشرب العالمين اش نغتر بال عالم يگنس منلق يگناش نوش يگلاش نازن يگلاش متكار يگلاش متدعوا يگلاش جركلام عند ربي الله اكبر نربح ربي عافاني فهم انت جي فاس لك فانا غنخسر بالعالمين صحابه رضي الله عنه تعذب بنت قنانت عاد غنشيد ماردنس مكرافاج و ميه بنو خالف تعذب ديس يود المالي بتينه حرب بالعالمين يوري يسديعش لا اله غير الله شي تسول بالتجن تحمل العذاب رضي الله عنه بتينا ولي دغولي الزور ولي جاكي ولي, ولي حاج ديال فرائض الاسلام والو فقط ولس حقيقه لا الا الله رشليمان ربي اثوتني الله ما مشي للرجل شحيه خاطر احد ترخف خاطر بمرارة العذاب فتغلبت حلاوة الايمان على مرارة العذاب رباني قوى الايمان باش ان شاء الله الموت ان شاء الله نجو ندس ان شاء الله اللول اللول نتغرت وسمعان غيضص مبروك ولي جات فلي اللي صباره كان يضرب 418 انت تدي التصدا لي الكادوات ان شاء الله من الموت تعكس ني ان شاء الله, الله. قدموني قدموني غاد نلقى الاحبه محمد وصحبه غاد نلقى الاحبه محمد وصحبه نعود ان على حافه القبر أغنين القبر مرحبا وأهلا يفرش لنا من الجنة ونعطل من الجنة ونكسى من الجنة ونفرش من الجنة وتفتح لنا نافذة إلى الجنة ونقول الله ما قيم الساعة ونقروا بالله لا مرحبا ولا أهلا أنا بيت الدود أنا بيت الوحشة أنا بيت الظلمة هذا ما عددتك فما دعتني شكو يبكي عليك يا راجل كل حد يفكر ليه تمز وعتني الاسم عماني شمورنا شكو يجبعي ساو عنوان. لا زوجتك لا شريكك لا يدوش شطار باش لا يتليج لا أعمالك يعني لا نشتهد مدك الحمد لله ناودني تسد خيقيته اللهم ما بقي من عمرنا يجعله في مرضاتك على منهاج حبيبك محمد صوصي ممكن أن تترسى ما نعود أن تترسى ربنا عمروا له نصليمان نستشتار القرآن وخاصة رمضان إن شاء الله نشهد سيما رمضان تجل فعلا تيام سميرا مرحبا يسولى تلها بصداني نقار الطعام الى شي دينا تفرنا جكرا الشورس دونوب قارش الشوس بالدنيا لا كارش شوس تقض غزا غزا النحوان رباو لي شي فرانات هاد نوجد الفرانات ان شاء الله يقل الشهر عظيم لا يشد شهر الهدايه شهر الفرقان شهر القران شهر المغفره ها اوله ووسطه مغفره واخره عتق من النار هاد الوش استمارو غنزوم بالسنن الفله ان غير رمضان إن شاء الله يوم ان شاء الله يوم, يوم, يوم, يوم الاخير يوم الليلة لا قدر ربي يعتقنا من النار فلان لفلان اتصاليس من جهنمه ربنا نشكو ان شاء الله سيمان طول جدي مانو سيمان بيبارا بسنوزوم النفلة الاثنين لخميس ان شاء الله قد يصل رمضان مستعدين ويجاء لما صنع رمضان يصل على هذا الشيء وهي هرد اختصنا مزوار هرد مزوار شارطية فورج الحوال هرد تكون شئ يزوار ان شاء الله سيمارو نبدا ان شاء الله تفتح رمضان لا فيلم لا غناء لا غبا لا مما لي من خان والو المحبه الموده الرحمه المظالم الظالم يمارن التوب يمارن الزوبه ترحم من الغمره الحمسه وزير ادير صور النبي صلى الله عليه وسلم من حرامك واعفو عن من ظلمك واحسنا مسالك ربي يبيض ولونا ان شاء الله نشهد على القلب ان المظالم نسامح بعضنا ان شاء الله يوم العيد ادوجدي من غير رمضان لانا نخدم شي والو الا اربع مراكز الهدايه ربي اني فهم الا مكان الهدايه وزمان الهدايه وكتاب الهداية وشخصيه الهدايه زمان الهدايه رمضان واش سي عقبه في رمضان ربي وسيخفير تلقيس الا ماشي نقر الا مدعي رمضان كامل هادي عقبه غتتشرب وشعتق من النار واش بك واش بك يا عبد الباغي نوجد ان شاء الله اش مننا غادي نوجد بقلاوه هاد الفريكه هادو ماشي تاع البشر هادو ماشي تقي من الليل هادو تش طراميح ان شاء الله رمضان والرزمه تاع الجد والو شارتو التقيمك تحط طاجمت الجد وليدك تلبيد عندك المصفطه تو رمضان تبشيد وين قيام الليل نغرت نراقب, نراقب نراقب ابدا تفوحاريش قدر بيت بلدنا هذا البيت وكذلك مكان الهدايه الكعبه الشريفه ويزوان الكعبه باخلاص في المنحلال يتفضي النيت لرب ربته يزرد ييت فابو داوود ييزرديت خاطي بينيت الزواد يخرج تدنو بس ادي دعويين حتى يدعي محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك كتاب الهدايه القران وسيعزم القران تهدي ربي ديك نشرح هدى للمتقين ربانش وكذلك شخصية الهدايه محمد صلى الله عليه وسلم وين تطيعوه تهتادوا ماتكم الرسول فخذوه ومنهكم علو في التهوي ربانش فكر النبي صلى الله عليه صنعا سوشي تبلنا غتصنع ياو ثم تفكرنا بينسن لا بينسن بلامزيتك درت قنسن فكر الصلاه كدا على التقي ربي صنعات الله على الطاس صنعات على والدينس يوم القيامه شي حاسب اشيني خدمه غتعش 10 سنين ويتنصيحه شي زوج قلت باش يزوج النبي صلى الله عليه وسلم عند كل فكر انا غن نضعو الله غن نق ا باساني كونسين باش كديروا التقييم غتجينا التقييم شاري طروان طروان طروان طروان طروان نق يريهم الدين وقت قاري ان شاء الله لقاوا لحوض النبي صلى الله عليه وسلم ديني ان شاء الله النزهه وتجي نفرن الداني اجر رئيس الجنه ان شاء الله فيها ما تشتهي الانفس وتلذ العيون رب اغني هدوا وفقنا واستغفر الله العظيم واتوب اليه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات رب العشر الكريم اللهم تدعنا في مقامنا هذا وفي عالمنا هذا دنب الله غفرته ولا همّا إلا فرّشته ولا دين إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا مسلما ميت إلا رحمته ولا مسافرا إلا كتبت سلامته ولا ولد إلا أصلحته ولا طالب علم إلا ولا خارج في سبيك نصرته ولا ضال إلا هديته الله برحمنا فوق الأرض ورحمنا تحت الأرض ورحمنا يوم العرض اللهم أحب بنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفرة والفسوق العسان وجعلنا من الراشدين اللهم أخرج اليهودي ونصرانية من قلوبنا وقلوب المسلمين ومن بيوتنا وبيوت المسلمين اللهم أنسلك حبك وحب نبيك وحب كل من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك اللهم أنسلك توبة النصوحة قبل الموت وشهادتنا عند الموت والفردوس الأعلى بعد الموت اللهم رب يرحمهما كما ربياني صغيرة ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة عدن وجعنا المتقين أماما ربنا تنفي الدنيا حسنة وفي لاختي حسنة وقنا عذب النار رب يغفر ورحم وانت خير الرحمين رب يغفر ورحم وانت خير الرحمين اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد وعلى له كما صليت وباركت على سيدنا أبراهيم وعلى له إنك حمد مجيد سبحان ربك رب العزة الماسفون وسلام العالمين والسلام وحمد الله بالعالمين